الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يغمي الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمتهم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 وَمَا تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ قُلْتَ مِنْ الصَّالِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأول وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن قد خلت سنت الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما تذكرت أبصارنا بل نحن قوم السور وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَذِرَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمَاءَ فَأَذَّنَ فِيهَا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 بقدر معلو وارسلنا الرياح لواطحها زلنا فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناه نحي ونميت ونحزو الوارثون ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الان من صلصال من حمأ مثلون والجان خلقناه من قبل من نار الثموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا والطين من حما وان قال ربك للملائكه شيء خالق بشرا من صلصال من حمر مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 أَذَلِّ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منه المخلطين هذا طراق علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلقان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب آمين ونزعنا ما في صدور من غير احقانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم الا بالقران نذئ عبادي هو العذاب الأليم